طيب بول غير الآدمي وروث غير الآدمي ما حكمه يا هانئ طيب هاك خلاف نعم القول بالنجاسة مطلقا طيب أنا ساعدك ولا ما أدري سليد مطلقا هذي ولا من عندي نقرب لك القول الثاني الطهارة أيضا مطلقا ما وما يؤكل لحمه القول الثالث ما يؤكل لحمه بوله وروثه طاهر وما ليؤكل لحمه بوله وروثه لجس وهذا ترجيح الإمام ابن تيمي رحمه الله تعالى وهو الصلاة أن ما يؤكل لحمه فبوله طاهر وروته كذلك طاهر بدليل النساء صلى الله عليه وسلم أمر أولئك العربيين أن يشربوا من أبوال الإبل ولبانها ولو كانت نجسة أبوال الإبل لما أجاز لهم رسول الله الشرب منها لكن لما كان الطاهر اجاز لهم ذلك وطوافوا بالبيت وراكب ذلك البعير يدل على ذلك البعير ما يتورع بهيمة. وكذلك أيضا ما جاء عن أنسا من صلى الله عليه وسلم أجاز في مرابط الغنم وهذا يدل على طهارة هذا الرأس الذي في مرابط الغنم بدليل أنه أجاز الصلاة فيه ولو كان نجسا ما أجاز الصلاة في مرابط الغنم لنه عن ذلك فهذه أدلة قوية تؤيد ما ذهب إليه ابن تيم رحمه الله وغيره من الترجيح من قيم أيضا وغير هؤلاء من الأئمة إلى أن هذا طاهر اظن مقيم ير هذا المذهب ايضا وواجب ما يذهب مذهب شيخه وقال النقعي والثوري واحمد ومالك في روايه عنهم لكن انا ما وقفت عن المقيم وانبقى مع الشيخ تمام لانه عندها نفره لا يعني نجاسه وإنما عندها نفره لها أوابد كأوابد الشيطان ربما تنفر و تصيبك بشيء تكون موجودة و تتصلي في مواضعها فعندها نفرة شديدة ربما تؤذيك لا لأجل أن الرؤث الذي هو يعني في مكانها نجد وإنما للنفرة والله أعلم والأدية التي ربما تحصل أو هذه الأوابد البهائم لها أوابد, أوابد نعم نعم نعم رابض الإبل جاء النهي عن الصلاة فيها لأنها كما تعلم لها نفر وربما يتأذى المصلي مع وجودها يتأذى تحصل له أذى منها وتصيبه هذه الإبل لكن غلم صليته ويموجده ما في أذية منها فلا للنجاسة لا للنجاسة فإن أبوالها طاهرة وقد أذن النجس صلى الله عليه بشربها ولو كانت نجسة لما أدن البقر ما يكل كله الدجاج الاخذن كلها هذه ارواث طاهره كله فاذا اصاب ثوبك شيء من ارواث الدجاج فهذا نجس لكن يغسله الشخص من الجار الذي فيه يغسله اما انه نجس فإذا صلى فيه في روث للدجاج او للغنم موجود في ثوبه وهو يعلم وصلى ما فيه شيء صلاة صحيحة لأنه صلى وهو ملابس لطهارة ما هو نجاسة هذه وصلاته صحيحة لكن ننصح بالغسل أنه يغتل توبة من هذا الروت للتقدر ربما الذي هو يصلي بجانبه يشم هذه الرائحة, الرائحة فيتقدر ولا يأتي على صلاة أما أنه نجس فلا بنجس فنأدل ظاهرة في المدلول على ما ذكر من طهارة بسم الله قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالكبد والطحال أخرجه أحمد وابن ماجة وفيه ضعف نعم الحديث مرفوعا ضعيف وأما موقوف فقد صحه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وقد رجح الحافظ الدار غطني الوقف فيه وهكذا رجح الحافظ البيهقي رحمه الله الوقف فيه إلا أنه قال وله حكم الرفع قال موقوف وله حكم الرفع وهذا هو الصواب أنه موقوف وله حكم الرفع وأما المرفوع فهو من طريق عبد الله وعبد الرحمن ابني زيد بن أسلم وهما ضعيفان عبد الله وعبد الرحمن ضعيفان والحديث من طريقهما عن أبيهما وعبد الله أحسن حالا من عبد الرحمن الحديث بالنسبة للمرفوع ضعيف كما قال الإمام فيه ضعف وبالنسبة للموقوف عن عبد الله بن عمر أنه قال أحلت لنا دون رفعه لأنه صلى الله عليه وسلم قال رسول الله وإنما عن ابن عمر أحلت لنا ميتتان هذا ثابت إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنه هذا هو الراجح أنه موقوف رجحه او رجح الوقف لإمامان الدار قطني وكذلك أيضا البيهقي إلا أن البيهقي قال إن له حكم الرافع وهو كذلك كما فتح الباريه له حكم الرافع وهذا الحديث من الأدلة التي تخصص قول ربنا سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم حرمت عليكم الميتة والدم فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم هنا ميتتين, ميتتين ودمين ميتة الجراد والدمان الكبد والطحان فإذا قوله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم هذا فيه تقصيص يستثنى من ذلك ميتة الجراد وميتة الحوت واستثنى من ذلك في الدماء الكبد والطحال فإنها دماء طاهرة وليست من نجسة وكذلك دم السمك أيضا وكذلك دم السمك فإنه طاهر وليس من نجس والمقصود بالدم النجس هو ما تقدم معكم وهو الذي في سورة الأنعام او دما مسفوحا المقصود به الدم المسفوح هذا الذي هو حرام لا يجلس للشخص أن يأكله هذا المقصود بهذا الحديث او هذا المقصود في الآية فارلمت عليكم الميت أو أو الميتة والدم المقصود بالدم هو الدم المسفوح كما تقدم معكم والدم المسفوح قد كان اهل الجاهليه كما اشرنا في الدروس المتقدمه يقصدون الابن ثم يسلتون ذلك الدم ويشونه للضيف ويقدمونه له ويقدمونه له بعد طهخه وبعد شويه فياكله الضيف فجاءت شريعه بالنهي عن هذا الدم المسفوح الذي كان يقصد جانب من الابن فينزلها تنزل هذه الدماء ثم يسلتونه ويأخذونه ويطبخونه ثم يقدمونه لأضيافهم وهذا حرام لا يجوز هذا حرام لا يجوز هذا هو المقصود بالدم في الآية أي الدم المسوح فيكون في الآية المتقدمة استثناء فيستثنى من ذلك ميتة الجراد وميتة الحوت ويستثنى دمان الكبد والطحال وهذا بالإجماع أن الكبد والطحال مستثنيان والناس على هذا المسلمون على هذا يأكلون الكبد ويأكلون أيضا ما يسمى ببودم وهو الطحان وكذلك الجراد هالناس تأكل الحود وتأكل أيضا جراد من الميتات من الميتات ولا يتوقون ذلك ولا يمتنعون منه لأن الله حل ذلك وأما بالنسبة لقوله فالجراد الجراد بفتح الجيم وتخفيف الراء وهو حيوان معروف والواحد يقال لها جرادة الجراد جمع والواحد يقال لها جرادة ويطلق جرادة على الذكر والأنت كالحمامة يقال حمامة للذكر ويقال حمامة أيضاً كذلكاً لأنت وكذلك جرادة بالتاء يقال جرادة للذكر ويقال جرادة أيضاً لأنت jähr وذكر العلماء أن فيه خلقة عجيبة هذا الجراد فقد اجتمع في خلقته عشرة حيوانات من جبابرة الحيوانات من جبابرة الحيوانات اجتمعت في خلقة هذا الجراد فوجهه قال وجه فرس وجهه وهذا ملاحظ وجهه وجه فرس وعيناه عيناه فيل عيناه عيناه فين فالفين عيناه مثل عيني الجراد فهي موجودة في الجراد عينا الفين وعنقه قالوا عنق ثور عنق الجراد عنق ثور وكذلك أيضا صدره قالوا صدر أسد هكذا القدام كما تلاحظونه صدره صدر أسد وقرناه قرني وقرناه قرناه, قرناه, قرناه أيل والأيل ما أعلم إيش الحيوان هذا الذي هو الأيل هل هو قريب من الغزاناء هذا من نعم. قالوا قرناه قرناه أين وبطنه بطن عقرب بطنه بطن عقرب هذا تلاحظه في الجراد بطنه قريب انظر إلى بطن عقرب بطن جراد واحدة المواحدة. واحدة بطنه بطن عقرب وجناحه جناح نسر جناحه جناح نسر الذي يطير عليه هذا وفخد فقد جمل فخده فخد جمل جمل ورجلاه قالوا مثل رجل نعامة رجلاه ورجلاه نعامة وذنبه ذنب حية ذنبه ذنب حية أي الدين التي في الأخير هذه ذنبه ذنب حية فهو قريب من هذا الحق أنه مثل ذنب الحية فخلقته عجيبة وعظيمة اجتمع في خلقته خلقت عشر حيوانات من جبابرة الحيوانات من جبابرة الحيوانات كما سمعت الفرس وكذلك أيضا الفيل هو العين الأيل والأسد والعقرب والنسر والجمل والنعامة والحية كل حيوانات هذه معروفة فإذا هو خلقة عظيمة جدا هذا الجراد وأنت إذا نظرت فيه تجد هذا تجد العينين عجيبة وكذلك الصدر أيضا عجيب جدا مثل الصدر الأسد والبطن بطن عقرب والذنب الذنب حيه والفخذ مثل فخذ الجمل ان هذا الجراد عظيم جدا في الخنقه وقال بعضهم ليس في الحيوانات اكثر فسادا نيقوت الانسان منه ليس في الحيوانات اكثر فسادا نيقوت الانسان منه فانه ياتي على المزرعه يحصدها حصدا يحصدها حصدا وفسدها فسادا عظيما يجعل يعقباني في الجراد يعقب او يعقب من جراء الجراد فساد عظيم ولسى الله السلام ولذلك سمي جرادا لأنه يجرد المزارع إذا جاء على الشيء جرده جردا وأفسده فسادا فسمي جرادا لأنه لا ينزل على شيء إلا جرده كما قال بعض أهل العلم وهذا الجراد صنفان والثاب وطائر وهذا موجود في بلدنا كل الصنفين موجود في بلدنا صنف الطائر وصنف إيش؟ والثاب ما يطير لكن يقفز من هنا إلى مكان آخر هذا من جراد أيضا فالجراد صنفان صنف والثاب يقفز قفزا ما يطير والصنف الآخر طيار يطيره أما بالنسبة لمساء الحديث فنأخذ حكم الجراد اولا نقل النوع رحمه الله تعالى الإجماع على حل أكن جراد وليس هناك من يخالف في أكل الجراد فنقل الإمام النووي رحمه الله تعالى إجماع العلماء على حل أكل الجراد ولكن فصل الإمام ابن العربي رحمه الله في شرح الترمذي بين جراد الحجاز وجراد الأندلس قال جراد الأندلس لا يجوز أكله حرام أكله لأنه قال فيه ضرر محض فيه ضرر محض فلا يجوز أكله فيه مادة سمية فليجوز أكله وأكله والجراد الحجاز يجوز أكله قال الحافظ هذا إن ثبت أنه يضر أكله بأن يكون فيه سمية محظة دون غيره من جراد البلاد تعين استثناءه تعين استثناءه وصدق فالإمام ابن العربي في الشرح الترميلي في عارض الأحودي يقول الجراد جرادان جراد الحجاز وجراد الأندلس جراد الحجاز يجوز أكله وجراد الأندلس لا يجوز أكله وعلل بالسمية فقال الحفظ هذا إن ثبت أن فيه سمية تضر وتحقق ضرره بسبب هذه السمية فهذا يتعين استثناؤه فلا يجوز أكله أصدق حتى هذا جراد الحجاز وغير الحجاز ما يجوز أكله ان أبيد بالمبيد الذي فيه السم هذا لا يجوز أكله لا يجوز أكله ان جاء المزارعون مثلا تمرروا من هذا الجراد وأباده بالمبيد الذي هو فيه شيء من السموم يقتله فلا يقول هذا ميتة الجراد النساء صلى الله قال أحلت لنا ميتتان وذكر الجراد يجوز أكله لا هنا يستثنى في هذه الحالة الذي سيحصل من جراء أكله فعلى هذا لا يجوز لا ضرر ولا ضرار فلا يجوز أكله طيب هذا بالنسبة للجراد يجوز أكله بالإجماع إلا ما ذكر الإمام العربي عن جراد الأندلس إن ثبت ما ذكر فإنه يستخن أكله ولا يجوز أكله ولا يدخل تحت هذا العموم لاني ذاته أنه لا يجوز أكله وإنما ليوجود إيش المادة التي فيه الضارة هذه المادة السمية الضارة فهذا لا يجوز أكله لأجل العلة التي ذكرت طيب والدليل على حل أكله ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد متفق عليه غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد فهذا يذل على جواز أكل الجراد وأيضا الحديث الذي بين إيدينا طيب هل يشرط في الجراد قبل أكله تذكيته هذه مسئلة خلافية من أهل العلم هل يشرب الجراد قبل أكله تذكيته؟ مسألة الخلافية بين أهل العلم الذي عليه جماهير العلماء أنه لا يشرب تذكية الجراد يأكله الشخص من غير أن يذكيه, يذكيه وذهب مالك رحمه الله تعالى إن أن الجراد لا يؤكل إلا إذا ذكي وتذكيته تكون بقطع رأسه أو بأخذ جناح منه او رجل كسر رجل ثم يموت من جراء ذلك فهنا يعتبر مدك فيجوز اكله اما من غير ذلك تاخذ او يموت وتاكله هذا لا ولا بد من تذكيته بقطع الراس او الرجل او الجناح ثم يموت مع ذلك فهنا يحل اكله والصحيح ما ذهب اليه جمهور العلماء أنه يجوز اكله مطلقا سواء كان مدكه او لم يدكه فإنه يجوز اكله سواء كان حيا او ميتا يجوز اكله هذا بالنسبه للجراد طيب والحديث ايضا من مسائله انه يجوز يستفاد منه تحريم اكل الميت غير المستثنى يستفاد من الحديث تحريم اكل الميته غير المستثنى والميته هي ما ماتت حتف انفسها او ماتت من غير شرعيه او بغير ذلك من الاسباب أو بغير ذلك من الأسباب فهذه ميتة لا يجوز أكلها كالنطيحة كالمتردية وكذلك ما هجم عليها السبع وقتلها هذه ميتة او تموتها هكذا حتف أنفها. لا يعلم ما هو السبب موتها تموت هكذا حتف أنفها فهذه أيضا لا يجوز أكلها او تموت بذكاء غير شرعية تذكاه لكن ذكات كافر لكن ذكات كافر هذه ذكاء غير إيش؟ غير شرعية فلا بد أن تذكى بذكاه شرعية حتى تؤكل وأما إذا ماتت حتى فعن بها أو ذكت بذكاه غير شرعية أو ماتت لأتلاب أخرى معلومة فهذه يقال لها ميتة فلا يحل أكلها فالحديث استفاد منه أنه لا يجوز أكل الميتة إلا ما في الحديث وهو ميتتان ميتة الحوت وميتة الجراد فيجوز أكل ميتة الحوت ويجوز اكل أيضا ميتة الجراد من خالف في الحوت أبو حنيفه على ما تقدم معنا لكن قوله ليس عن الإطلاق وإنما في الطاف من السمك فهذا الذي لا يجوز أكله عند أبي حنيفة ما مات حتى فأنفه من السمك فهذا لا يجوز أما ما مات لسبب جزر عنه البحر او ماتني أيضا كذلك قدف به البحر حتى خرج من الماء ومات او لطم به في شيء من يعني جذر البحر هذه الاشارات ومات فهذا يجوز اكله عند هنيفه لكن الذي مات وطفى ما ندري ايش سبب موته فهذا لا يجوز اكله عند مين حنيفه والصحيح انه ايش يجوز اكله الصحيح انه يجوز اكله فميتة السمك يجوز اكلها مطلقا ماتت حتف ان وطفت او ماتت من اسباب اخرى فيجوز أكلها لا استثناء إذا وجدت ميتة لكن ما لم تنتن ما لم تنتن هذه الميتة وأما تجد ميتة سمك ثم يعني قد شميت الرائحة منها وأنتنت فهنا لا يجوز أكلها لا لذاتها وإنما ليش للضرر الذي يحصل بسبب ذلك وإلا ميت السمك يجوز لكن لما أنتنت وصارت كما تعلمون ربما يحصل ضرر على الإنسان بأكلها فهنا استثناء لا يجوز اكل السموم التي فيها بسبب اللثانه طيب هذا بالنسبة للميت يجوز اكل ميته الجراد وميته الحوت فهي مستثناه من الميتات وايضا كذلك الميت التي استثنيت فيما تقدم معكم ما هي ها لا بما يجوز اكل كلام على الاكل مو على النجاسه عقرب ما يجوز أكله الدباب يجوز أكله لا يأكل لا يكن أمر الطهارة ذلك لكن نحن على ميتة يجوز أكلها سمنا ميتة ويجوز أكلها جنين جنين الشاء الجنين هذه الأشياء التي هي بهمة الأنعام وغير بهمة الأنعام ما يحل أكله يجوز أكله إذا ذبحت أمه ثم خرج ميتاً خرج ميتاً فيجوز إيش أكله لأن النساء صلى الله عليه وسلم دكات الجنين ذكات أمه ذكات الجنين ذكات أمه فإذا ذبحت شاه وكان في بطنها جنين ثم خرج ميتاً فيقفي ذكات أمه, أمه تعتبر ذكاتاً له فتكتبه بذكات الأم لقول عليه الصلاة والسلام ذكات الجنين ذكات أمه فإذا هذا قول جماهيرها العلم وخالف أبو حنيفة وقال لا يجوز أكله إذا خرج ميتاً لا يجوز أكله لأن المقصود ذكاة الجنين كذكاة أمة يحتاج لذكاة مثل, مثل ما أن أمه ذكت فهو يحتاج لأيضا إلى, إلى ذكاة فقالوا هو على تغديد ذكاة الجنين كذكاة أمة يعني يحتاج لذكاة وهذا موصحيح بل نكتفي بذكاة الأم عن ذكاة الجنين نكتفي بذكاة الأم عن ذكاة الجنين وهذا قول جماهير العلماء وهذا هو المفهوم الصحيح للحديث وَأَمْ إِذَا خَرَجَ حيًّا ثم مات فلا تأكله فهو ميتى إذا خرج حيا ثم مات هذا الجليل فلا يجوز أكله إلا إذا خرج حيا ودكيته فنعم يجب ذكاته يجب ذكاته إذا خرج حيا فيلجز مقأن تذكيه وأما إذا خرج ميتا فتكتفي بذكات أمه إذا خرج حيا ومات هل يجلز أكله لا يجلز أكله لأنه يكون ميت في هذه الحالة فينتبه لهذا إنما يرخص بأكله إذا خرج ميتا فنكتفي بذكاة أمه وأما إذا خرج حيا فلا بد من ذكاته فإن مات بعد خروجه حيا فلا يجوز أكله هذا واضح فيكون بباب الميت طيب وأما بالنسبة للدم تقدم معنى أنه لا يجوز أكله الدم المسفوح لا يجوز أكله والسفني من الدماء اش فإن حديث استفاد منه الدم لا يجوز اكله الدم لا يجوز أكله ويستثنى من ذلك ما خالط اللحم ما خالط اللحم من هذا الدم المسفوح فهذه استثناء فقد كانت عائشه تذبح وتضع اللحم في البرمه وتظهر الصفرة ويظهر هذا والناس على هذا الناس على هذا لا يتورعون عن الدم الذي خالط اللحم ويلتصق به اللحم فانهم ياكلونه وهذا مرخص فيه وقد كانت عائشه تفعل ودان يقول نسمح لي اكل هذا الدم هذا استثنى هذا الدم الذي يعني عمت به البلوى ولا يستطاع التحرر منه ويكون دم لاصق باللحوم وعندما يثقب باللحوم يصعب انفكاكه عنها فمثلا هذا يرخص به لا بأس أن ياكل الشخص تبع ليش للحم تبع اللحم لا لذاته وكذلك من الدم استثناء دم الطحال ودم ايش الكبد فهما دمان على ما ذهب الشافي رحمه الله ولكنهم مستهنيان أبو دم من يسميه البلاد بأبو دم وهذا الكبد هذا مشروع أكله وهو دم لكنه مستهنى والأصل في الدم لا يجوز أكله ولا يجوز شربه ولا طبخه حرام ولا الانتفاع به أحسنت ولا ينتفع به أبدا يراق ويبعد ولا ينتفع به كما نقل لجمع من؟ ابن العربي رحمه الله فلا ينتفع بالدم المسبوح على هذا لا يتعالج بالدم المسبوح لا يتعالج بدم الحمام ولا بغيره من الدماء المسبوحة هذا خطأ هذا خطأ إنما يراغ ويبعد هذا ولا يستفاد منه لا يحتاج لي طيب ويستفاد أيضا طهارة الكبد وطهارة أيضا الطحال لأنه شريع كما يقول أنه رحمه الله أكله هذا يدن على طهارتهما إذا شرع أكلهما فهذا يدن على طهارتهما أي كن ذكر هذا الحديث في باب الطهارة له مناسبة له مناسبة لأن هذه دماء طاهرة وليست بنجسة وهذه ميتات أيضا طاهرة وليست بنجسة بقي مسائل تعلق بهذا نافي قد جاء الوقت ولا بقي معنى ميتة الإنسان هل هي نجسة أم طاهرة هذا إن شاء الله نتعرض له في وقت اخر ان شاء الله تعالى هنا عندنا درس توقف فترى ثم ان شاء الله نواصل بعد ذلك الى هو سبحانك اللهم حمدك لا اله الا استغفرك وتوب اليه